لا يسمن ولا يغني من جوع وجوع يومئذ ناعمه لسعي راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب